يا سائل نظرت نظرا أن أحج إلى بيت الله الحرام ولم أكن قد حججت من قبل فهل الوفاء بالنذر يكفي عن الحج الواجب علي أو على الفريضة لم يأتي في ذلك نص ولكن أفتى ابن عباس وإكرمه بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الإسلام أنه يجزئ عنهما وافتى ابن عمر وعطاء بانه يبدا بفريضه الحد ثم يفي بنذره ولك ان تختار من اي الرايين ما شئت والله اعلم